والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان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 خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلام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 بينهما بزخ الاي بغيا، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسُلْقَان فبأي آل إربكوا تكذبان.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 فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالذهان فبأي آلاء ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه جَن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَضُ الْمُجْرِمُونَ بِسِمَاهُمْ فَيُقْضَبُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 كأنهن اليقط والمرجان، فبأي آلام إربكوا ما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء رَبكُمَا تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدها بأي ألم إربك ما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي ألم إربك تكذبان.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 رَبِّكُمَا مَا تكَذَّبَا حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا